او آتيكم بشهاب قَبَسٍ لعلكم تصلون فلما جاءها نوديا أم من في النار ومن حولها.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 فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَا مُدْبِرَ وَلَمْ يُعْطِبَ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ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 وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا قالت نملة يا أيها النمل مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك.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 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط تُبِ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وجئتك مِنْ سَبَإٍ بنبأ يَقِينٍ إِنِّي وجدت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 الَّا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ العرش العظيم قال سَنَنْظُرُ أَصَدَقُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَادِبِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلِكَ فَأَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري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 بجنود الله قبل لَهُمْ بِجُنُودٍ لَا بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ أتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك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 ثاقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن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 فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكُ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَاعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَت مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ حُلَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قال انه صرح ممرد من قوارير قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وَالوَطَّنِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَ تون الفاحشة وأنتم تبصرون، أإنكم لا الرجال شهوة من دون النساء، بل أن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 إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امراته قدرناها من الغابرين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 سماء ما أم فأم به حدائ قذات بهج ما كان لكم أنتم بتوا شجرها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 أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن أم يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِإِلَٰهُهُمْ مَعَ ٱللَّهِ قُلْ هَٰذَا إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ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 وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا واباءنا اننا لا مخرجون لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين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 Indeed, this Qur'an is the most important thing that they are in it, and it إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ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 بَتَمَّ مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنْهُمْ ويكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما He said, have you mentored with my words, and you didn't have knowledge with them, or what did you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 سَيَأتِي فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ I only believed that رب هذه البلدة الذي worship وله كل شيء this village, which من المسلمين given to it, فمن اهتد فانما يهتدي لنفسه وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا